قال اخْسَؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنْت خير الرحيمين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 وقُلْ رَبِّ افِي الْوَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْآَحِيمِينَ